<تصفيق> الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر حمزة خوب الله الله هو أك خوب الله أكبر الله الله الله الله أكبر الله أكبر آه آه الله أكبر الله أكبر رشام درش مبر